بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون Amin Lقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلسافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرنا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 Al-lavi al-lama bil qalam Al-lama al-l-insan ma أرآه استرنا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي عبداً إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن وتغلى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزباديه كلا لا تطع